افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا واذا راوك ان يتخذونك الا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا ان كاد يضلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هو هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقبون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا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 وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الْذِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا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 ولو شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نذيرا فَلَا تطع الْكَافِرِينَ وَجَاهِذْهُمْ بِهِ جِعَادًا كَبِيرًا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَادٌ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 خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم تاسمين <تصفيق> تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم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 وَإِنَّ ربك لهو العزيز الرحيم وَإِذْ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون أَلَا يتقون قال رب إِنِّي أَخَافُ أَن يكذبون wij hebben de kruis لِسَانِي فَأَرْسِلْ rio, wij وَلَهُمْ عَلَيَّ kruis فَأَخَافُ أن يقتلون قَالَ كَلَّا فاذهبا بِآيَاتِنَا إنا معكم مُسْتَمِعُونَ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 قال نعم وانكم اذا لمن المقربين قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون انا لنحن الغالبون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 ان هؤلاء لشرذمه قليلون وانهم لنا لغائظون وانا لجميع حاذرون فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني الإسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون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 وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أَكْثَرُهُم مؤمنين وَإِنَّ ربك لهو العزيز الرحيم وَأَتَلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْلَنَا فنظل لها لَهَا قال قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ينفعونكم يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يضرون.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 نَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونٍ، ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤمِنِينَ، وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ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 اتبنون بكل ريح آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشت بطشم جبارين فاتقوا الله واطيعون واتقوا الذي امدكم بما تعلمون فمدكم بأنعام وبنين وجنات وعنون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين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 اتتراكون في مهاونا امنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها ظبيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارين فاتقوا الله واطيعون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 رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أَجْمَعِينَ إِلَّا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الْآخَرِينَ وَأَمْطَرْنَا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين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 إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من اجر إن اجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحْرِينَ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 وَإِنَّهُ لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الْأَمِينُ على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وَإِنَّهُ لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين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 أَلَمْ تر أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يقولون مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وانتصروا مِنْ بعد مَا ظُلِمُوا وسيعلم الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ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 عَذَاب وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ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 يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف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 إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطين فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادٍ قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وقال EN اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضي وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين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 فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إِنِّي وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وَلَهَا عرش عظيم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 ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات وَالْأَرْضِ ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إِلَّا هو رب العرش العظيم قال سننظر أَصَدَقْتَ أَمْ كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه اليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم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 ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوه وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين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 فلما جاء سليمان قال اتم الدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع اليهم فَلَنَأْتِيَنَّهُم بجنود لا قبل لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم منها أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بعرشها قبل قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ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 فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ومن شكر فَإِنَّمَا يشكر لنفسه ومن كفر فَإِنَّ ربي غني كريم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 وَأُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وكنا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَ دِخُلِ الصَّرْحِ فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيا قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي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 ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لوليه مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 وَأَن الذين الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا ولوطا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ تبصرون تَبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً من دون النساء النِّسَاءِ بل أنتم قوم تجهدون